غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّالِّينَ آمين الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل لَهُ قалиد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أف غير الله تأمرون إعبد أيها الجاهلون ولقد أُوحِيَ إلينك وإلى الذين من قبلكَ لا إن أشركَتَ لا يحبَقُنَّ عملُكَ ولا تكونَنَّ من الخاسرين بل لله فعبدواكم من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مقويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون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 وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم نقاء يومكم هذا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 حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.